بَلْ قَالُوا أَضَاعُوا أَحْلَامًا بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهلكناها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 111. إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون